يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ان الله عنده اجر عظيم ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على الايمان وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اتَّحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ منكم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ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 تَقُوله وَتجغَتُ تَقْشَمكَ سَادهَا وَمَذاك وَمسك تَغْضَونهاَا أَحَبَّ إلَكُم مِنَ اللهَّهِ وَرَسولِهِ وَجههاد فيِي سَبِيِهِ فَتَََّّخ حتىَ يأثِيَ اللهَّهُ بأَممر وَلَ ساك وَمه وَسُولِهِ وَجهِهادِ فِي تَبلِهِ فَتَغََّّصُ حتىَ يَأتِيَ اللهَّهُ لِأَممرِ فلَّهُ لا يَهدِ القَوْمَ الفاسِقِين وَلهُ لا يَهد القَوْم الفاسِتين لقدقدَ نَصََةُم اللهم في مَوَطِنَ كثيرَة وَيومَحرُ نَمِ إذ جََتكُم كَسرَْتُكم فَلَ تُر عَنكُمشيَيْئ لقد فلم تغن عنكم شيئا وضافت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فلم تغن عنكم شيئا وضافت عليكم الأرض بما رحبت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 وذللك جز أُكافر